وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وذكر الله الذي تسامن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبتلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما صاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباح فإن خفتم أن لا تعذروا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعول وأن النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هديئا مريئا ولا تؤت أموالكم التي جعل الله لكم في قيام ورزقهم فيها وكسوهم وقول لهم قولا معروفا وبدل اليات ما حسأ إذا بلغ. نجاح فإن أنستم منهم مشد فأدفعوا إليهم أمواله ولا تأكلها إسرافا وبدارا أي يتبغون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 ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كنت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 وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن أن الله كان غنيما حفينا، ولق منصوما ترك أزواجكم إلَّا مِنْ يَكُلَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَفُمُ الرُّبُعُ مِمَّا سَرَكَ. من بعد وصيتي يوصين بها أوديد ولهن الربع من ما تركتم إلَّا مِنْ يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُونُ مِن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل رثك لالة أو المرأة ولم أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أثرا من ذلك فهم سركاء في السلف وصية يوصى بها أودير غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيل وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ دَنَاةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 أو بعد منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا، والذين يأتينها من فآذوهما فَإِن فإن وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا عنهما إن الله كان توابا رَّحِيمًا إِنَّمَا إنما التوبة على الله للذين يعملون بِجَهَالَةٍ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 ساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آسيتموهن إلا أن يأسين بفاحشة مبينة وعاشروهن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 لا ما قرزلف إنّه كان فاحشة ومقت وساء سبيله حرمت عليكم أمّاتكم وبناتكم وأخواتكم وعم أبائكم وخالاتكم وعماتكم وقلاسكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضع. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حدوركم من نسائكم التي دخلتم بهم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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتهوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منه فآتوهن أدورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْمَا مَنَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطئ إلا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 سيئاتكم ونرخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تقافون نشوزهن فعظوهن وهجوهن في المضاجع واضربوهن فَإِلَّا أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبَهُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيَّةً كَبِيرَةً وَإِنْ خَفَتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِن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 يا ود الذين كفوا وعصوا الرسول لئن سوا بهم الأرض ولا يسمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأن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 أحدٌ منكم من الغائط أو لا مسوم النساء أو لا النساء.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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ مُسْمِعًا وَرَاعِنَا لَنَا بِأَلْفَاتِهِمْ وَطَأْنًا فِي الدِّينِ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 الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على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 بالله فقد افترى إثم عظيم ألم ترى إلى الذين يزكّون أنفسهم بل الله يزكّي من يشاء ولا يظلمون فذيله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اذ من مبين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْأَطَاوُثِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, كفروا هَؤُلَاءِ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 سَنُنَخْلُوهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُقَانِبُونَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ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 إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا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 ن بالله إن أردنا إلا إحسان وتوحيد أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم فيه أفزهم قول بلغ وما أرسلنا من الرسل إلا ليطاع بهن إلا الله وله أنهم يظلمون أفزهم جهاد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 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُذِّحْ زَرْكُمْ فَفِي رُثُبَاتٍ أَوْ فِي رُجَمِيعَةٍ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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ۗ أَيَليسَنِكُم تَعْهَدُونَ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان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 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا من يطير رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طا منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 دَ رِ دَلَهُ سَبِيلا وَدُ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ لا خ حصرت قدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتنكم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 إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزئوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُقَالِدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابًا عظيمًا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَبْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 مبين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه من معك والياخذ اسلحتهم وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَاقِطَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ الَّذِي يُصَلُّ مَعَكَ وَيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَّؤُوهُ لَوْ تَدْفِنُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم ان كان نبكم اذم من مطر او كنتم مرضاء ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موؤتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاهل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن أم يكون عليهم وكيله، وَمَن يَعْمَلْ سُوءَ أَو يُولِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ وَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَدَّسْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا فَإِنَّ يَاوُمِ مِهِ بَرِيء ان فَقَد احْتَمَن بُتَانًا وَإِذَم مِّن بِينا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّطَائِفٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوا لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤمن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 رك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا عون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفضا ولأ ظلّنهم ولأ منّنهم ولأ مّنّهم فلا يبتكّن آذان الأنعام ولأ أمّرّنهم فلا يغيّر خلق الله وَمَن يَدَّخِرُ الثَّيَّبَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدِ افْتَرَقْتَ خسر رُؤْرَانًا مُّبِينًا يَعْبُدُونَهَا وَيَمْنُوهُ وَمَا يَعْبُدُهُمْ شَيْءٌ إِلَّا اللَّهُ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 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَاهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِنْ اللَّتِيبَ رَاهِمًا حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يكتيكم فيهن وما يسرى ذا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاء الَّاتِي لَا تَقْدِرُونَهُنَّ مَّا كُتِبَ لَكُمْ أَلَّا تُؤْتِينَهُنَّ مِمَّا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ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 وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَأَصْلِحُوا خَيْرًا وَأَحْضِرُوا التَّلَافُظَ الشُّحْح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 الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط هداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا او فقيرا فظله اولى بهما بلا تتبع الهوى ان تعدل وان تله او تعرب فان الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 معهم حتى يخوض في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خُسَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبِذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذ الكافرين أولياء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الزرخ الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن نَّاسٍ إِنَّ فِى اللَّهِ كَانَ غَفُورًا قَدِيرًا إِن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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أذوره وكان الله غفورا رحيما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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلوب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 ما لهم به من علم إلا استباع الظن وما قتلوه يقينا بر رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأجدادهم. وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ الذَّبُورَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ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 ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريقا جهنم وما خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا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 وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَٰٓ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنقِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنقِفْ عَنِ عِبَادَتِي وَيَسْ تكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَهْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ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 يستفكون كقول الله يفتيكم في الكَلَامِةِ إن مُؤْنَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْتُهَا إلَّا مِنْ يَكُولَهَا وَلَدٌ